إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل رأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ياتون بكتاب من قبل هذا او من علم او ثاره من علم انتم إن صادقين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 قال الذين كفروا للحق لما جاءهم قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افترى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 ادري ما يفعل <سؤال>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 ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لتنذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين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 ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وَفِصَالُهُ ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أَشْكُرَ نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأنا أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين اولائك الذين يتقبل عنهم محسن ما عملوا ويتجاوزون عن سيئاتهم في اصحاب الجنه وعد الصدق الذي كانوا يوعدون وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتَعِذَانِ لِي أنخرج وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَقَدْ خَلَتِ القرون مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِفَّانِ اللَّهَ وَيْلَكَ أَنَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ أُولَٰئِكَ الذين حق عليهم القول في أم من قد خلت من قبلهم من الجن والنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا اعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كثروا على النار اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها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 وَاذْكُرْ خَاعِدًا ذَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتافكنا عن آلهتنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين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 بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب نليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِنَّ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فما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 فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا لَهَا بَل عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَثَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ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 İnsamınna kitabın zil min bâd musab müssadık ali ma bîn yedeyi yehdi ila al-hakq yehdi ila al ila ya داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب نليم ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين يروا يرون الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلا كل شيء قدير وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلِيسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا قال فَذُوقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ